وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهاً مقضوضا فإن من بعضكم بعضا فليودي الذي تمن أمانة وليتق الله رب ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَعَثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 ونزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت